قال رحمه الله قوله تعانى وإن تجهر بالقول أي تعلن به فإنه يعلم السر وأخفى وأخفى تقدم الكلام عليه وقيل اسم تفضيل وأخفى من السر يعلمه وقيل فعل ماض أي أخفى عن عباده غيبه سبحانه وتعالى فإنه يعلم السر أي من الأقوال والأفعال ويعلم أخفى من السر فهو اسم تفضيل فيذ المشاركة أو زيادة وقيل بل هو فعل ماضي وأخفى عن عباده غيبه سبحانه وتعالى فحذف المعمول فإنه يعلم السر وأخفى عن عباده غيره لا يحيطون به غيبه لا يحيطون به علمه قال فإنه يعلم السر وأخفى قال الحسن السر ما أسر الرجل إلى غيره وأخفى من ذلك ما أسر في نفسه وعن بن عباس وسعيد بن جبير السر ما تسر في نفسه وأخفى من السر ما يلقيه الله عز وجل في قلبك من بعد ولا تعلم أنك ستحدث به نفسك لأنك تعلم ما تسر به اليوم ولا تعلم ما تسر به غداً صحيح ما هو الذي سيحصل لك والله يعلم ما أسررت اليوم ما تسر به غداً وقال علي بن أبي طلح عن ابن عباس أسر ما أسر ابن آدم في نفسه وعلي بن أبي طلحة رواية عن ابن عباس مقطعة لكن قيل قد علمت الواسطة فإن صح السند العلي فما يروي عن ابن عباس تابت وقال عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس السر ما أسر ابن آدم في نفسه وأخفى عليه مما هو فاعله قبل أن يعلمه قل له يعلمه الله وقال مشاهد السر العمل الذي سرون من الناس وأخفى الوسوسة وقيل السر هو العزيمة وأخفى ما يخطر على القلب ولم يعزم عليه كلها صواب أقوال كلها تدن على إحاطة الرم سبحانه بكل شيء وقال زيد بن أسلم يعلم السر وأخفى أن يعلم أسرار العباد وأخفى سره عن عباده فلا يعلمه أحد وعلى هذا الأخير يكون أخفى فعلاً ماضية وأخفى يعني يعلم أسرار العباد وأخفى سره عن عباده فلا يعلمه أحد فأخفى فعلاً ماضي وأخفى سره وعلى الأقوال الأولى أخفى اسم تفضيل قال رحمه الله قوله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم قثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى لما ذكر نفسه سبحانه بالصفات المتقدمة العظيمة وأنه الرحمن على العرش السواء وأن له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما ما تحت الثراء وأنه أحاط بكل شيء علمه المجهور والمسرور به قال الله الله هذا الذي بالصفات المتقدمة هو الله جل وعلا جل وعلا الموصوف بتلك الصفات ونعوث الجلال المتقدم هو الله سبحانه وتعالى المنزه عن الشريك لا إله إلا هو له الأسماء الحسنة فالذي نعتناه لك وذكرنا من صفات الجلال ونعوث الجلال هي لهذا الخالق سبحانه وتعالى هي لهذا المعبود الذي لا يجوز الإشراق به لا إله إلا هو فماذا هم صنعوا ماذا خلقوا ما خلقوا شيئا ومع ذلك عبدوا تلك الأصنام وعبدوا الأحجار والأوثان وجعلوها أنداداً للرحمن سبحانه وتعالى وهم ما فعلوا شيئاً لا يعلم السر أخفى ولا لهم قطمير ولا نقير من الملك في السماوات والأرض ولا غير ذلك من الأشياء ومع هذا عظمت تلك الآلهة وعبدت من دون الله والذي له ما تقدم الله سبحانه وتعالى فيكون لفظ الجلال خبر لمبتدا محذوف فالمنعوت ما تقدم هو الله ثم قال مستأنفا مبينا لما تقدم لا اله الا هو فهذا الله لا شريك له سبحانه وتعالى فتكون جمله لا اله الا هو جمله مستأنفه على ان الجلال أو على ان الجلال خبر لمبتدا محذوف تقديره هو الله وتكون بيان اختصاصه بالالهيه سبحانه وتعالى فلا إله معبود بحق في الكون وموجود بحق في الكون إلا الله سبحانه وتعالى يعني يعبد في الكون إلا الله سبحانه وتعالى فهذه الإله العقل جل وعلا الذي ينبغى أن يفتخذ إله وأن يعبد سبحانه وتعالى وأن يفرد بأفعال العباد فتكون هذه الجملة على أن الجلال خبر موتدى الحذوق جملة مستانفة على أن أو جملة مستأنفة لبيان اختصاص الإله وهو الله سبحانه وتعالى بالألوهية فهو لا إله في الوجود بحق إلا هو سبحانه تلك الآلهة الموجودة فهي آلهة باطلة وعُبدت مع الله من دون الله بالبطلان المحط فهي لا تستحق شيئًا من ذلك وهكذا على هذا جملة له الأسماء الحسنة مُبَيِّنة أيضًا مستأنفة بيانًا لاستحقاقه سبحانه وتعالى لهذه الأسماء دون غيره أي له الأسماء التسعة والتسعون التي جاءت تنصيص عليها من أحصاها دخل الجنة مما أطلع الله سبحانه وتعالى عباده عليها وهناك أسماء لم يطلع عباده عليها وسيحمده بها نبينا محمد يوم القيامة عند أن يخر على العرش فيلهم من المحامد أو يلهم من المحامد ما يلهم لكن له الأسماء الحسنة التي تعلمونها فهي لهذا الإله الحق جل وعلا لا لغيره فهو المستحق لها المستحق للأنهية والعبادة والمستحق لهذه الأسماء ليست لغيره سبحانه فما أعظم الله جل وعلا ما أعظمه ما أعظم نعوت جلاله فالذي ذكرنا لك هو لا إله إلا هو لا شريك له سبحانه له النعوت والأسماء الحسنة التي ليست لغيره وهو المستحق لها ثم سلَّ نبيه بذكر قصة موسى وفي ذلك التسليات عظيمة رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر فذكر له من شاء موسى وذكر ما يحصل من الابتلاه لمن سبقك من الأنبياء فهذا يكون من باب التسلية لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيذكر له القصص ويذكر له شان الأنبياء وما حصل الأنبياء مسليا له على أنه يصبر مثل ما صبر أولو العزم من قبله ومثل ما صبر الأنبياء من قبله فيذكر لهم القصص للتسلية وللتثبيت وللصبر وهل أتاك حديث موسى هل أتاك يا محمد نبأ موسى وخبر موسى فمن أخباره ومن أنبائه إذ رأى فقال لأهلهم قثب إلى آخر القصة التي سأتي ذكرها إن شاء الله تعالى فالحاصل الله جل وعلا هو المتصف بما ذكره وهو المستحق للعبادة لا شريك له لا إله إلا هو وهو الذي له الأسماء الحسنة التسعة التي ليست لغيره من دخل أو من أحصاها دخل الجنة وهناك أسماء أخرى وإلا نغرأ نتكلم على هذا لنبقي وقت وهل أتاك حديث موسى هل هذه محتمله أن تكون استفهام للتقرير ومعناه أليس قد أتاك حديث موسى أو تكون حرف بمعنى قد قد أتاك حديث موسى هل أتى على الإنسان حين من الدهر أي قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورة فهي محتملاً للإستفهام التقرير أليس قد أتاك خبر موسى ونبأ موسى وما حصل له من الابتلاء وما ذكر به من الأخبار التي حصلت فالمراد بالحديث هنا القصة الواقع عن موسى فهل أتتكى قصة موسى وما حصل لموسى فإن من قصته أنه تزوج ثم سار بأهله فدخل عليه الليل وأظلم عليه الليل فضل الطريق عليه الصلاة والسلام فلم يهتدي إلى الطريق وهو يمشي مع أهله وفي الطريق آنس نارا وجد نارا وأحس بنار فقال الهلي صبر هنا سأنظر تلك النار وآتي بقبس منها وشعله ونمشي أو أجد من يهديني الطريق فيها فأجد من هو عليها فيهديني إلى الطريق التي قضل لناها بسبب الظلمة الليل وما قضى علينا الليل فقال الأهلين انتظروا في هذا المكان وأنا سأذهب إلى تلك النار التي آنستها وأحسست بها ووجدتها وأبصرتها آنست ناراً أي أبصرت ناراً ووجدت ناراً فقال الأهلين قثونا وسأذهب إلى تلك النار وآتي بشعلة منها ونمشي أو سأذهب إلى النار لعلي أجد على النار هدى وعبر بالمصر وقصد الهادي اسم فاعل أو أجد على النار هاديا يهديني الطريق ويدلني على الطريق ونمشي بعدها فأنتم صبروا حتى أنظر إيش هذه النار التي رأيناها نأتي إما بشعلة أو نجد هاديا يهديني الطريق ونمشي بعدها أما في هذه الظلمة لا نستطيع أن نمشي إذ رأى ناراً أي موسى عليه الصلاة والسلام رأى ناراً في طريقه فقال لأهله أي زوجته. وهي من الشعيب على ما يقولون الله على من هو الرجل ذلك الذي زوج موسى عليه الصلاة والسلام ما ندري ما اسمه لكن مشهور بأنه شعيب فقال لأهله المقصود بالأهل هنا الزوجة وأما الجمع فلأجل التعظيم والتفخيم وإن هي واحدة وأتى معها بضمير الجمع الذي المذكر هذا من أسليم العرب إذا أراد التعظيم أحدا ربما أتت بضمير الجمع معه وإن كان مؤنثا فقال لأهلهم قثوا وإلا هي واحدة زوجته لكن أراد تعظيمها فاستعملوا جريء وأجريء الكلام على ما عليه كلام العرب فإنهم يعظلمون المفردة الواحدة ويستعملون معها ضمير الجمع تفخيما وتعظيما لها كما تقدم معكم في دفع هام الاضطراب وإن شئت حرمت النساء سوى خمو شئت لم أطعم فخاما أو نقاخا, نقاخا ولا بردا نقاخا ولا بردا نقاخا بالضم أي النقاخ المقصود به الماء العدب وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا والبرد المقصود به النوم فالشاهد وإن شئت حرمت النساء سواكموا أن ضمير الجمع استعملا مع امرأة واحدة مع امرأة واحدة وهذا أسلوب من أساليب العرب أنهم يستعملون ضمير الجمع الذي هو للذكور للمرأة التي هي واحدة تعظيماً وتفخيماً لشأنها فقال لي أهلي مقثوا ولم يقولوا مقثي إني أنس نارا وإنما قال لها مقثوا مع أنها واحدة وهي زوجته لكن جرى الكلام على ما عليه العرب من الأسلوب أن تأتي بضمير الجمع الذي للذكور تستعملهم على الأنثى الواحدة تعظيماً وتفقيماً لشأنها كما في هذا البيت وإن شيئتي حرمت النساء سواكم وإن شيئتي لم أطعم نقاخاً ولا بردة شاهدنا سواكم هذا أسلوب من أسانيب العرب وقيل هي ومعها كان ولدها فقال لأهلي وقثوا زوجته ومعها ولد له الله أعلم أو زوجته والخادم وإن شئته قال المقصود هنا بقول يمكثوا الزوجة والخادم الذي كان معها والعرب أيضا كذلك تستعمل ضمير الجمع للإثنين تستعمله للإثنين وذكروا شواهد كثيرة كما تقدم معنا في دفعها من الطراب وقيل الجمع على بابه فإن المقصود زوجته وهكذا الخادم والأولاد فهم جمع فقال لأهلي مكثو فإن الذين ساروا معه زوجته والخادم والأولاد الذين له فقال مكثو باعتبار الجمع على بابه والأول هو الصواب أنه ما سار إلا بأهله فقط سار بأهل بزوجته هي التي كانت معه فسار بها واستعمل مع ضمير الجمع لأجل العلة التي ذكرناها والله أعلم وإلا هناك تأويلات أخرى في استعمال ضمير الجمع مع الأهل فمن يعيد التأويلات هذه فقال لأهلهم كثو مم. قيل قال لأهل لزوجة وحدها وضمير الجمع باعتبار التعظيم والتفخيم فخمها وعظمها على مجرة عادة العرب في أسلوبها وقيل المقصود بأهله زوجته والخادم واستعمل أيضا لجل الإشكال واستعمل مع ضمير الجمع جريا على ما كانت عليه العرب أنها تخاطب الاثنين بخطاب الجمع إني معكم اننا معكم مستمعون والمقصود هارون وموسى ولم يقل ان معكم وانما قال ان معكم مستمعون فخاطب الاثنين بخطاب الجمع وهذا سايق في كلام العرب وهكذا وكنا لحكمهم شاهدين والمقصود دا سليمان وقالوا قمنا لحكمهم ولم يقل لحكمهما فالعرب تصنع هذا ايضا مع الاثنين فيخاطبون الاثنين بضمير الجمع وكنا إنا معكم ولم يقد لحكمهما ولا معكما فهذا من اسانيبها فيدفع التثنيه بهذا الجواب نعم فقيلا الجمع على بابه وكان الذي سار مع زوجته الذي سار مع زوجته وخادمه واولاده ولدان فيكون جمع على باب الله علم الثالث هذا من السرايينيه لكن اقرب الأقوال أنه سار بزوجته وكانت هي الذي معه ولم يصاحبه إلا الزوجة وجمع الضمير بالاعتبار المذكور والله أعلم لأنه قد شاء في آية أخرى سار بأهله سار بأهله المقصود الزوجة قال إني آنست ناره ما معنى آنست أبصرت إني آنست نار أبصرت يقال آنست الرجل أي أبصرته فالإناس هو الإبصار البيّن الواضح إني آنست ناراً أبصرت هذه النار سأذهب وانظر إيش عندها نأتي بقبس نمشي هذا حق القبس بعود شعلة نمشي بها أو نجد واحد يهدينا الطريق لأننا عندنا ظلم الآن ربما نقع في الحفر فنتأنّى وننظر إيش في المكان ذلك فذهب الله وعلم هل وجد هادياً أم أخذ القبس ومشى والله له حكمة في تلك النار ناداه سبحانه من جانب أو ناداه من تلك الشجرة على مسئته فلما أتاها أتى النار نودي يا موسى ونودي من الشجرة الصوت سمعه من الشجرة والمنادي هو الله سبحانه وتعالى وليست الشجرة قال رحمه الله نقرى ما تيسر قال قوله تعالى الله لا إله إلا هو ما يعراب الله خبر لمتدم حذوب هو الله ذات الذي تقدم بأن صفاته وجملة لا إله أنه مستأنفة لبيان استحقاقه بالأنوهية وأنه للأهل حق وليس هناك نغيره سبحانه تعالى قال ثم حد نفسه ثم وحد نفسه ثم وحد نفسه فقال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى قوله عز وجل وهل أتاك حديث موسى أي قد أتاك استفهام بمعنى تقرير وهل تستعمل بمعنى قد فهي الاستفهام على بابها هذا الاصل وهي بمعنى, بمعنى الكلام الذي ذكر ان ليس قد اتاك فهذا الاستفهام تقرير ومنهم من قال خرجت عن الاستفهام وهي حرف بمعنى قد قد أتى على الانسان هل اتى على قد اتى على الانسان قال أي قد أتاك الاستفهام بمعنى التقرير قوله إذ رأى ناراً وذلك أن موسى استأذن شعيباً في الرجوع من مدين إلى مصر لزيارة والدته وأخته فأدن له فخرج بأهله وماله زيارة الأرحامة أمر طيب وكان أيام الشتاء وأخذ على غير الطريق مخافة ملوك الشام وامرأته في, في سقمها كان مريضة اون في سقمها لا تدني الينا ام نهارا فسار في البريه غير عارف بطريق بطرقها غير عارف بطرقها فانجاه المسير الى جانب الطور الغربي الايمن في ليله مظلمه متلجه شديده البرد شديده البرد واخذ امراته الطلق فنقض زنده زنده فقد زنده فلم يوره وقيل إن موسى كان رجل غيورا فكان يصحب رفقه بالليل ويفارقهم بالنهار لأن لا ترى امرأته لا فأخطأ مرة الطريق لأن لا, لأن لا ترى كم لأن ترى امرأته فأخطأ مرة الطريق في ليلة المظلمة شاتية لما أراد الله عز وجل من كرامته فجعل يقدح الزند فجعل يقضح الزند فلا يوري فأبصر نارا من بعيد عن يسالة طريق من جانب الطور فقال لأهل يمكثوا أقيموا قرى حمزة بضم الهاها هنا وفي القصص إني آنست أي أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بقبس شعلة من نار والقبس قطعة من النار تأخذها بطرف عمود من معظم النار او أجد على النار هدى أي أجد عند النار من يدلني على الطريق فيقول هدى مصر أريد به الفاعل الوصف أو أجد على النار هاديا يهديني الطريق وقد يقول هذا الاستعمال من باب المبالغة إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح والمقصول صاحب العمل الولد فجئ بالمصر للمبالغة وهنا ذلك أو أجد على النار هدى أي هاديا يهديني وقد يكون على تقدير ذو هدى أو أجد على النار ذا هدى صاحب هدى يهديني الطريق والشاهد أن هدى مصر المقصود به الوصف المقصود به الفاعل أجد على النار هاديا يهديني الطريق التي ضليناها حتى يبصرون بها ويمشي معنا أو يقول نمش من هنا فنعرف ما أردناه فموسى كما سمعت ما شاء في ليلة مظلمة وظل الطريق عليه الصلاة والسلام كعادة من يمشي في الظلم أنه ما يهتدي للطريق ففرح بالنار تلك التي وجدها فرح بها لأن فيها الفرج وفعلا فيها الفرج وفيها التكريم وفيها التعظيم فلما آتاها, أو فلما آتاها نودي يا موسى فكان في تلك النار فرجا عظيما أو في تلك النار فرج. من الله سبحانه وتعالى وتكريم وتشريف وتعظيم لهذا النبي عليه الصلاه والسلام سبحانك اللهم نحمدك نا انه نستغفرك ونتوب اليك